فما للعبد في الدنيا مقام وان ل الجهاد لفضل في درب ي الموت ه ا في درب الجهاد لفضل الله يؤتي من يشاء فيا درب الجهاد هلم اني 「劇場」「劇場」「劇場」「劇場」 سابقى وافيا بالعهد مهما خذلت من البريه ة يولام وافيا يا اغلام سامني قهرا سابقا ثابتا ه والله م ساموا ما ا فلا العيش في خير وفي الأسوار أحرار فلا والله ما في العيش خير وفي ا ل أ س و ا ر أ ح ر ا ر تضام فصبرا يا عباد الله صبرا فدعوات الليالي, فدعوات الليالي لكم سهام فدعوات الليالي لكم سهام لكم بالشام جيش كالاسود وجيش في العراق له احتدام وَجُنْدُ النابلسي ل َ للعلوم الاسلاميه